هذا يقول نحن نعيش أنا وإخواني السلفيين في مدينة غلبة على أهلها الجهل بالسنة وابتلينا بالجماعات المنحرفة عن السنة ومن أبرزها الإخوان والتكفير ولهم شوك في المدينة وهم ناشطون في نشر بدعهم مع العلم أننا نشكو غياب العلماء وطلبة العلم فما نصيحتكم لنا ونرجو من فضيلتكم أن تبين لنا كيفية التعامل معهم وهل من المصلحة هجرانهم أم لا وهل هناك فرق في المعاملة بينهم وبين العامة الذين غلب عليهم الجهل أقول إذا كنت أنت وإخوانك على العقيدة السلفية والطريق المرضية التي كان عليها خيار الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة وعندكم علم في هذه المدينة وعندكم علم فيجب عليكم أن تنشروا العلم الذي معكم وتبينوا للناس السنة ما دام يغلب عليهم الجهل بالسنة فعليكم أن تبينوا لهم السنة وتعرفوهم بها وأما الجماعات المنحرفة عن السنة فالواجب بيانها للناس فإن كنتم تخافون منهم وأنتم قلة ولهم شوكة رفعتم أمرهم للحكومة للدولة وبينتم لهم أنه يوجد عندكم التكفيريون ويوجد عندكم هؤلاء الإخوان ومن كان على شاكلتهم وأما كونكم تشكون غياب العلماء فالعلماء إذا غابوا عن بلد أو ما وجدوا في بلد يرحل إليهم كما قلنا في أول حديثنا وإذا لم تستطع الرحلة فلا أقل من أن تسمع كلامهم وما ينزل بك من النوازل تتصل بهم وتسألهم ولله الحمد وهم يجيبون أما مسألة كيفية التعامل مع هؤلاء الذين ذكروا من الطوائف المنحرفة فأنا أقول إن كانت لكم قوة وشوكه ولا تخشونهم أن يتسلطوا عليكم فالواجب عليكم هجرانهم وتحذير الناس منهم وحثهم على هجرهم وإن كنتم مستضعفين لا تستطيعون فداروا والمدارات جائزة فالمدارات جائزة ومندوب إليها لأنها يدفع بها الإنسان الشر وليست هي المداهنة فإن المدارات هي بذل الدنيا لبقاء الدين أما المداهنة فبذل, فبذل الدين لاستبقاء الدنيا فأنت كما قال الشاعر وإنما أنت في دار المدارات من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى عما قريب النديم للندامات سيندم لأنه بحماقته يستفز الأعداء هؤلاء الأقوياء الكثيرين أصحاب الشوكة والسلطة والقوة والمنع عليه ولا حول له هو بهم ولا قوة فهذا حين إذن يكون من الح من الحمق سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هجر الجهمية يهجرون فقال إيه والله شديدا رحمه الله ثم فطن فقال لكن إخواننا في خراسان لا يستطيعون ذلك أو قال لا, لا, يق لا يقدرون على ذلك رحمه الله تعالى فالشاهد إذا كانت لهؤلاء أهل الأهواء قوة وصل و و وشوكه فأنت تداري